بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والعصر, والعصر إن الإنسان لفي خسر إن إ ل ا الذين امنوا وعملوا الصالحات, الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر